الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه و آ ل ه وسلم أ م ا بعد فلا شك أ ن ن ا نحيا في عصر ا ل أ ك ا ذ ي ب وفي دنيا ا ل أ ع ا د ي ب وممن يتولى كبره في إ ش ا ع ة القاله بين المسلمين و أ ح د ا ث الاضطراب والفوضى بين أ ف ر ا د هذا المجتمع ممن يتولى كبره في ذلك كثير من المشتغلين ب ا ل إ ع ل ا م صحفي ا يدعي كذبا وميلا وزورا وظلما وبهتانا أ ن ه حاورني وما حاورت و س أ ل ن ي وما س أ ل ن ي ولا أ ج ب ت ثم ينشر ذلك في ج ر ي د ة حوار مع فلان و ي س أ ل ويجيب ويقولني أ م و ر ا لم أ ق ل بها في حياتي قط ف أ د ع ي أ ن ي أ ق و ل لا دين في ا ل س ي ا س ة ولا س ي ا س ة في الدين متى قلت هذا ويدعي أ ن ه س أ ل ن ي ما س أ ل ن ي عن شيء ما قال ولا قلت كذب م ح ت وافتراء وبهتان و ن س أ ل الله أ ن يعامله بعدل و أ ن يقطع يده ولسانه كذب لا يتصور يكذب على رجل ما زال حيا و أ ت ا ه الله ا ل ق د ر ة على أ ن يدفع عن نفسه كما اتى الله إ خ و ا ن ه ا ل ق د ر ة على أ ن ي د ا ف ع عنه بحول الله وقوته ثم ي ج د ر على الكذب ا ل أ غ ل ق والبهتان ا ل أ ح م ق فيقول و ا ل آ ن مع نص ا ل ح و ا ر أ ي ح و ا ر ف د ع ي انه سالني عن زواج القاصره خيال واسع ولكنه في بهدان خصب ولكنه في ز ل ة وانحطاط و آ خ ر يقول المعارك تدور في المدن الجامعيه بين أ ت ب ا ع برهامي و أ ت ب ا ع ر س ل ا ن اما البرهامي فله أ ت ب ا ع هذا لا خلاف عليه هذا رجل صاحب ج م ا ع ة ص ا ح ب تنظيم و أ م ا أ ن ا فلا أ ت ب ا ع لي هم إ خ و ا ن ي من أ ه ل ا ل س ن ة لسنا حزبه لسنا ف ر ق ة لسنا ج م ا ع ة ولا ندعو إ ل ى الحزبيه نحن ندعو إ ل ى الكتاب و ا ل س ن ة ب ث ا م أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم باحسان ولكنه الكذب و ا ش ا ع ة الخاله بين المسلمين شيء لا يوصف شيء لا يصدق وقبل ذلك ن ش ر ج ر ي د ة من ا ل ج ر ا ئ بلطجي من أ ت ب ا ع ر س ل ا ن يعتدي على إ م ا م من أ ئ م ة ا ل أ و ق ا ف ب ا ل ب ل ط ة والذي يدعون أ ن ه بلطجي استشاري في ا ل ج ر ا ح ة ماهر فيها يشهد له بذلك كل من عرف وهو من أ ف ا ض ل إ خ و ا ن ن ا وهو ما هو من أ ت ب ا ع ه و أ ك ب ر مني س ن واسال الله أ ن يختم لي وله بخير ويطير الخبر يطيره الحزبيون و إ ذ ا كان هذا قد ضرب ب ا ل ب ل ط ة فهل بقي منه ح ي ا ة الذي ما الذي أ ص ا ب م لا شيء ا س أ ل الله تبارك وتعالى أ ن يسلمنا و أ ن يسلم منا اصبروا يا اهل ا ل س ن ة ف إ ن الله تبارك وتعالى مبتليكم حتى يعلم الصادق من الكاذب والمحق من المبطل اصبروا قال أ ب و عثمان الصابوني رحمه الله ر ح م ة و ا س ع ة في آ خ ر ع ق ي د ة ا ل س ل ا م ولا يهولن اخوان من أ ه ل ا ل س ن ة ك ث ر ة المبتدعه و ق ل ة أ ه ل ا ل س ن ة ف إ ن النبي صلى الله عليه وسلم أ خ ب ر عن ذلك وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعه ان يقل العلم ويكثر الجهل قال و ا ل س ن ة علم و ا ل ب د ع ة جهل ف ا ل أ م ر كما أ خ ب ر الرسول صلى الله عليه و آ ل ه وسلم وكما قال شيخ ا ل إ س ل ا م رحمه الله كلما بعدنا عن عصر ا ل ن ب و ة زاد الخيل ش ر وقل ل ا ر و ك م من ا اختربنا ا عصر ب ن ل وقل ة زاد الخير و الشر ولا ياتي على الناس عام إ ل ا والذي بعده شر منه حتى نلقى النبي على الحوض صلى الله وسلم وبارك عليه ع د ة القوم اليوم في الترهات و ا ل أ ك ا ذ ي ب والبهتان ل ا ينالون من أ ه ل ا ل س ن ة شيء و ا ل س ن ة ظ ا ه ر ة و ا ل س ن ة س ا ر ي ة و ا ل س ن ة م ن ت ش ر ة و أ ه ل ا ل س ن ة ث ب ت ه م الله قائمون على الحق د ع و ن إ ل ي ه ثابتون عليه بتثبيت رب العالمين وحوله وطوله وقوته فلا ينالون من أ ه ل ا ل س ن ة إ ل ا ب ا ل أ ك ا ذ ي ب إ ل ا ب ا ل أ ر ا ج ي ف يقولون هؤلاء فرق جزء من السلفيين ا ل س ل ف ي ة ا ل م د خ ل ي ن ما هي ا ل س ل ف ي ة ا ل م د خ ل ي ن هل يستطيعون لها تعريفا هل يستطيع أ ح د ه م أ ن يجعل لها حدا تنضبط به ان قاصدوا أ ن ه م على الكتاب والسنه بفهم أ ص ح ا ب النبي ومن تبعهم ب إ ح س ا ن فلا شك أ ن ه م كذلك سموهم ما سموا ولا يضرهم إ ن شاء الله فيقولون ا ل س ل ف ي ة صارت جماعات كيف تكون س ل ف ي ة وتكون جماعات هذا جمع بين ا ل ن ق ي ض ي ن لو كانت س ل ف ي ة ما كانت جماعات ا ل س ل ف ي ة شيء واحد وكل ما عدا أ ه ل الحق فيها فهم من أ ه ل ا ل ب د ع ق ض ب ي و ن م ت أ خ و ن و ن تكثيريون كل ما ش ئ ولكن اهل السنه ممن ينسب إ ل ى السلف لا يكونون إ ل ا على الكتاب و ا ل س ن ة بفهم ا ل ص ح ا ب ة ومن تبعهم ب إ ح س ا ن ولكن ش أ ن أ ه ل ا ل ب د ع ة في كل زمان هو هذا كما قال علماء و م ن ه أ ب و عثمان الصابوني رحمه الله تعالى في ع ق ي د ة السلف أ ن من ش أ ن أ ه ل ا ل ب د ع ة أ ن ه م يلمزون أ ه ل ا ل س ن ة و أ ه ل ا ل س ن ة ينالهم من ذلك ق ص ط مما نال الرسول صلى الله عليه وسلم ف إ ن الكفار نعت النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم بالجنون ونعت النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم بالافتراء ونعت النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم ب أ ن ه س ا ح ب و أ ن ه ش ا ع ب إ ل ى غير ما قالوا من ذلك وهو من كل ذلك بريء صلى الله وسلم وبارك عليه مع ا ل ف ا ر ق ي القياس اهل البدعه في كل عصر يلمزون آ ل ا ل س ن ة يقولون هؤلاء كما قالوا في ا ل ق د ي م هؤلاء ح ش و ي ة هؤلاء ج ب ر ي ة هؤلاء تيوس هؤلاء لا يفهمون ما يحملون من العلم إ ل ى غير ذلك مما قالوا في حق آل اهل ل س ن ة ا ل س ن ة من ذلك براء ل أ ن من ع ل ا م ت السني الصحيح أ ن ي ن ع ت ه ا ل م ر ج ي ب أ ن ه خ ا ر ج ي و أ ن ي د ع ت ه ا ل خ ا ر ج ي ب أ ن ه م ر ج ي ا ل س ل ف ي ا ل ح ق ا ل ذ ي هو ع ل ى ا ل ج ا د ي ر م ي ه ا ل م ر ج ي ب أ ن ه خ ا ر ج ي و ي ر م ي ه ا ل خ ا ر ج ي ب أ ن ه م ر ج ي و م ا هو إ ل ا ع ل ى ا ل س ن ة و ع ل ى ا ل ج ا د ف ك م ا ق ا ل و ا ل أ س ل ا ف ن ا المتقدمين من أ ه ل ا ل س ن ة ح ش و ي ة ج ب ر ي ة تيوسن و ا ص ب إ ل ى غير ذلك من تلك ا ل أ ل ق ا ب التي تنافسوا بها كذلك ي ق و ل و ن في هذا العصر ج ا م ي ة م د خ ل ي ة و أ ض ا ف و ا إ ل ي ه ا ر س ل ا ن ي ة كما كتب ذلك الصحفي في صحيفته ا ل ب ر ه م ي ة و ا ل ر س ل ا ن ي ة ليس هناك ما يقال له ا ل ر س ل ا ن ي لست ق ا ئ د ا ولست بزعيم ولا بصاحب ف ر ق ة أ ن ا من إ خ و ا ن ي وهم مني يقومونني إ ذ ا اعوجت ويصوبونني إ ذ ا أ خ ط أ و ي أ ط ر و ن ن ي على الحق إ ذ ا جانبت م ويحملونني على المنهاج إ ذ ا خالفت و أ ح م ل لهم بذلك حينئذ ا ل م ن ة ولله ا ل م ن ة و احمد و أ ج ز ي ه م خ ي ر و أ م ا أ و ل ئ ك الذين لهم السمع و ا ل ط ا ع ة من أ ص ح ا ب التنظيمات فلهم ش أ ن آ خ ر فالقوم في واد ونحن في واد و أ م ا أ ن هناك ما يقال له ا ل ب ر ه ا م ي ة فهما فرقتان ف ر ق ة ص و ف ي ة في أقصى الجنوب و ف ر ق ة ح ز ب ي ة في أقصى الشمال ب ر ه ا م ي ة و ب ر ه ا م ي ة لافارق بينهم ا في ل ن ر ا ر و إ نوجد ت بينهم ا فوارق و لكن ي ش م ل ه م ا جميعا ل ف ظ ا ل ا ت ي ده و أ م انا فنحن ندعو إ ل ى الكتاب و ا ل س ن ة بفهم ا ل ص ح ا ب ة ومن تبعهم ب إ ح س ا ن ندعو إ ل ى التوحيد وننفر الناس من الشرك وننهاهم عنه ندعو إ ل ى الاتباع وننفر الناس من الابتداع ونحذرهم منه ونحذر الناس من الشرك والمشركين كما نحذرهم من ا ل ب د ع ة والمبتدعين وهذا ما يؤلم القول ان لم تكونوا مثلهم فلن يرضوا عنكم ولن يرضوا عنكم حتى تتبعوا سبيلهم وحتى تكونوا على طريقهم فاثبتوا عباد الله واضرعوا الى الله رب العالمين بالدعاء الخالص ليثبتنا أ ج م ع ي ن على الحق الذي هدانا إ ل ي ه حتى يقبضنا عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه